أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سنكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما 114. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطانة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى